وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره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 أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إخوة الإيمان هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مدينة مباركة تحتل مكانة شرعية عظيمة الآن أيها الإحبة في الله تقام صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيان الصلاة حيان الفلاة قد قامت الصلاة قامة الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، استوى أتدي لو، استوى أتدي الله.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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس min al-jinnti Sami الله liman hamida. Rabbana, Allahu akbar. Allahu akbar. Akbar. Allah akbar Köszönöm. Allah akbar Allah Allahu akbar some day. سلام عليكم ورحمة الله